بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن التين لواقع وَسَمَاءَ إِذَا تَلُوحُ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَكَّرُ مَنْ أُفِكَتْ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ يَسْأَلُونَ أيان يوم الدين يَوْمَئِذٍ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ لِقَوْمِ فِتْنَتِكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جنات وعيون اخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ لَكُمْ مُحْسِنِينَ كانوا قليلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيات وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ هل أتاك حديث الله في إبراهيم المكرم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال فَرَاوَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سميم فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ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 Cedak Allahü Alhüm. Aghuz bilaahi min al R-Rahmanir Rahim.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 للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين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 İnnehum kânu qum fasıqin. Vâssemâ abneyna bi aydin. Vâinna lemûsiyûn.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 إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسل إلا قالوا ساحر أو مجنون دالهم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملوم ولكن كير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 إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فلا يستعجلون